قال رحمه الله باب الاشتراط في الحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت, بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني اهل فقال آهلني واشتريطي أنما حلي حيث حبستني قال فأدركت رواه الجماعة إلا البخاري قال رحمه الله وللنساء في رواية وقال فإن فإن لك على ربك ما استثنيتي وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشتريطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود متفق عليه وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم وقولي إنما حلي حيث حيث تحبسني فإن حبست فان, حب فإن حبستي أو مريت فقد حللتي من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه الإمام أحمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا توقفنا قبل الصلاه عند قول الامام ولبقيه الخمسه منه مختصرا ما الذي رواه بقية الخمسة رواوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبور الصلاة. أما الحديث بطوله الذي ذكره الإمام فهو عند من فهو عند أحمد وأبي داود وليس عند بقي الخمسة النسائي والترمذي وابن ماجه ليس عندهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبور الصلاة. وهذا الحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أهل في دبور الصلاة مختصرًا حديث صحيح. اذا فيكون المذاهب في الإهلال ثلاثة واضح أهل دور الصلاة فإذا صلى ركعتين بعد أن يحرم في مسجد ميقاته أهل أو أن يكون إهلاله بعد أن تستوي به ماذا؟ راحلته قائمة أو يكون بعد ماذا؟ بعدما يستوي في طريقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوى على البيداء قال باب الاشتراط في الاحرام. الاشتراط المراد به التحلل عند الإحرام اشتراط التحلل عند الإحرام عند حصول ما يمنع من مضي النسك فإذا حصل ما يمنع من مضي النسك وكان قد اشترط جاز له التحلل قال عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير هي ضباعة بنت عبد المطلب الحاشمية في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عمة فظن بعض الناس أنها ماذا, ماذا؟ بنت عبد المطلب هي ضباعة بنت عبد الزبير بن عبد المطلب فهي ابن عمت ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بقيت إلى سنة أربعين توفيت في سنة 40. قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة ثبته ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني اهل فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت يعني أدركت الحج فحجت رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية أهلي بالحج واشترطي وفي لفظ مسلم أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث كذلك له لفظ آخر عند مسلم أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما اجدني إلا وجعة ليس ماذا ثقيلة كما في الرواية فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحدى المقداد في الروايه الأخرى وأنا شاكية في رواية وأنا شاكية يعني شكاية المرض قال وللنساء في رواية قال فإن لك على ربك ما استثنيتي هذا الحديث بلفظ البخاري ومسلم أشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فقال إنه قال الاصيلي لا يثبت في الاشتراط حديث صحيح وهذا مردود فإن الحديث في الصحيحين وقال النساء رحمه الله لا أعلم احد أسنده عن الزهري غير معمر هذا لا يريد يعني ليس النساء يريد تضعيف الحديث ليس لا يريد تضعيف الحديث النساء رحمه الله ففهم الأصيل ماذا أن النساء يضعف الحديث ولا يضعف الحديث بل الحديث الصحيح أي المتفق عليه وهو حديث صحيح قال النووي <تصفيق> وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيل من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا غلط فاحش جدا نبحت عليه لألا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيح مخالي ومسلم هكذا قال رحمه الله وعن عائشة قال ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقالها حجي واشتريطي وقولي اللهم محل حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن سود متفق عليه أخرجه البخاري في موطن واحد أين حركوا الذهن شوي في الإحصار ما أخرجوا في الحج أبدا هذا من الغريب لكن أين أخرجه؟ ها؟ لا هو لا في عيادة المريض بخاري عجيب أخرجه في كتاب النكاح في قوله وكانت تحت المقداد بن العسود عجيب تأملت في هذا يعني أن البخاري رحمه الله لم يورد الحديث الحج ابدا ولم يتكلم عن مسألة الاشتراط لم يتكلم رحمه الله عن مسألة الاشتراط وإنما قاله في كتاب النكاح في باب الاكفاء في الدين لجملة وكانت تحت المقداد بن الأسود كما قلت لم يذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الحج ولم يذكر موضوع الاشتراط وكان من عادته ماذا أن يفرق الحديث ولم يصلح وهذا حقا محل تعجب هل في ذلك إشارة إلى شيء من مثلا تضعيه الحديث أو شيء عنده وإن كان ضعيف ما يرويه رحمه الله فأنا أقول هذا عجيب الحقيقة لكن الكمال الكمال عزيز كمال الله عز وجل سبحانه وتعالى وعن أكرمه عن ضباعة بنت الزبير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه أحمد والطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني وقد صرح ابن أسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح الحديث حسن الحديث حسن اشتريطي قلنا ماذا أولا ما هي صيغة الاشتراط كما قال النبي اللهم محلي حيث حبستني هذه صيغة والصيغة الثانية ما الصيغة الثانية ما جاء في مسلم من قوله ماذا اللهم محلي حيث حبستني جيد هل تغني أي صيغة أخرى يعني لو قال يا رب أنا نويت الحج فإن حصل بي ما يمنعني من الحج ومنعت من الحج إما لمرض أو مانع فماذا؟ فمحلي حيث أو أكون هل يلزم لفظ الاشتراط الذي في الحديث أم الاشتراط جائز باي لفظ الصحيح أن الاشتراط جائز باي لفظ والدليل تنوع الالفاظ التي وردت في رواية أحمد إن محلي حيث تحبسني في رواية البخاري ماذا؟ إن محلي حيث حبستني وفي الرواية الأخرى اللهم محلي حيث حبستني إذن أحاديث الباب الحبس بما يكون قيل الحبس في الحديث ماذا أشهره بالمرض لأنني قالت وأنا شاكية وأنا وجعة فأول درجات الحبس هو ماذا المرض الثاني في قول الأحير فإن حبستي في رواية أحمد أو مريضتي فكأن الفرق بين الحبس والمرض. فكان الحبس هو عدم القدرة على ماذا؟ على الوصول إلى المكثة والمشاعر إما أن يكون من عدو، أو يكون ماذا بالسيل أو يكون لمانع من الموانع. فإن هذا يعد ماذا من الحبس؟ أو يكون لكسر ينكسر الإنسان ما يقدر على المشي. حديث الباب دليل على مشروعية الاشتراط وأن الاشتراط مشروع. وقد اختلف فيه العلماء. هل هو على سبيل الإباحة؟ أو الاستحباب أو الإيجاب وهذه الأقوال متفقة على الاشتراط في الجملة فمنهم ومنهم من أنكره لعدم صحة الحديث عنده كالأصيل فالقول الاول أنه مستحب مطلق أن يستحب لمن لكل من حج أن يشترط وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين سعيد بن مسيب وعطى وبه قال الإمام الشافعي وأحمد ونصره ابن حزم وقد ذكره المجد في مختصره في المحرة وجزم به ابن قدامه في المغني انهم يرون أنه يستحب لكل حاج يريد الإحرام أن يشترط الثاني أنه مباح وجائز يباح وليس بسنة وهو المشهور مذهب الشافعي فقد نص عليه في القديم وعلق القول به في الحديث ماذا في الجديد على صحة الحديث؟ وروى ابن أبي فعله عن علي، وألقى ما والأسود حكاه العراقي عن جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ودليلهم أنهم حملوا الأحاديث على الإباحة، فقول النبي سمشترط ليس أمر وإنما ماذا لك أن تشتريط؟ فهو على سبيل الإباحة لأنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمر به أمر ترخيص. وتوسعه وإرفاق وأنه تتعلق به مصلحة دنيوية الثالث أنه غير مشروع مطلقا أنه غير مشروع مطلقا ولا يفيد في التحلل لاحظوا الفرق القولين الأولى طبعا والرابع الذي سيأتي أنه يفيد في التحلل لكن هؤلاء لا يرون أنه يفيد التحلل حتى لو اشترط لا يتحلل وهو مذهب الحنفية والمالكية ويروى عن عروة بن الزبير وروى الترمذي وصحى النسائي عن ابن عمر أنه أنكر ذلك أنكر الاشتراط وهذا دليل حنفية والشفية هو إنكر ابن عمر قالوا روي عن ابن عمر بسند صحيح أنه أنكر الاشتراك فقد قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفى والمروة ثم حل له كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم وإن لم يجد هديا وعللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع ماذا نفسه حجة حجة الوداع وأتمر أربع عمر صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترط فخلوا هذا دليل قوي في عدم مشروعية الاشتراط طيب كيف جوابهم على حديث ضباعة؟ قال خاص بضبعه، وأنه لهذه المرأة فقط، وأنه لهذه المرأة فقط. الرابع من الأقوال أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف ما يمنعه من اتمام نسكه. فمن خاف أن يقع به شيء كمثلا هو مريض أو قد يحبس أو يمنع أو يرد عن البيت والمشاعر فيشرع له ماذا؟ أي يشترط أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانع من اتمام نسكه وأما من هو آمن قادر لا يخاف فالسنة تركه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بهذا القول تجتمع الأدلة من النبي رخص لضباع أنت ماذا أن تشترط لأنها كانت شاكية وجعة تخشى ماذا أن لا تصل إلى البيت أما هو صلى الله عليه وسلم كان امن قادر هو وأصحابه فلم يشترط صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية من اشترط عند الاحرام ثم حصل له مانع يتمنعه من إتمام نسكه من مرض أو كسر أو عرج أو عدو أو ذهاب نفقه أو حصر أو حبس فإن له اي يتحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء ولا قضاء ولا قضاء عليه ما الدليل؟ حديث الظباعة فإنه ماذا قال النبي؟ فإن لك على ربك ماذا؟ ما استثنيت هي قالت ماذا؟ كان النبي يقول لها أحرمي وأهلي واستثني واستثني أقولي ماذا إن محلي حيث ماذا حبستني ولك على ربك ماذا ما استثنيتي أو ما اشترتي نعم الباب الذي يلي قال رحمه الله باب... طبعا هناك نعم شيخ هو الق... القول الرابع أن من خاف أن يمنع أو يصد لي من وصول إلى مكة والمشاعر أو إتمام النسك فإن له أي, أي اشتر طيب إذا اشترط وجاء ورد وصد أو حصل له كسر او ما قوي على المشي أو نزل به مرض شديد لا يقوى معه على اداء المناسك واضح فانه يتحلل فإنه ماذا يتحلل ولا شيء عليه نعم يتحلل من إحرامه ولا, ولا يلزموا شيء على الصحيح لأنه قالوا طبعا ما تدري على أنه لا يلزموا شيء أنه في الحديث لم يذكر لها النبي أنها لو ماذا لو تحللت ماذا يلزمها طبعا من من قال يلزمها الهدي واضح نقول لا يلزمها شيء لماذا لان قال النبي لها ماذا فإن لك على ربك ما استثنيتي من العلماء من تاول الحديث بتأويل قالوا معنى الحديث أن من اشترط ثم ماذا ثم حصل له عارض يمنعه جيد فإن له ماذا له الا يتم حجه لكن له ماذا كان يقول محلي حيث حبستني أي أني في المكان الذي ماذا قدر لي فيه أن تحبسني وتمنعني من الحج هذا فيه تأول هذا فيه تأول نعم الباب الذي يليه طيب قبل نبدأ في الباب الذي يليه سيسرد الإمام رحمه الله احاديث كثيرة في هذا الباب في باب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة قارنا أم متمتعا أم مفردا فودي ان تتاملوا مع كل حديث سنعلق على الحديث بعد كل حديث سأذكر نوع نسك فقط عشان الحديث طويلة سنصنع هذا في هذا الباب وفي باب بعد العشاء إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أح... تحلل أي ومشترط. ومشترط لأنه صد, هل كل من صد سواء اشترط أو أي من صد ولم يشترط سؤال جيد كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في عمرة الحديبية فلما جاءوا بالحديبية قريبا من مكة منعهم أبو سفيان من الدخول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحلق ستذكرون قصته مع أم سلمة رضي الله عنها وكان معه البدن صلى الله عليه وسلم فنحرها لكن ماذا فتحلل ثم قضى من العام القابل واضح تذكرون وسميت عمرة القضاء أو القضية جيد فمن احصر ولم يكن اشترط فإنه ماذا فإنه يتحلل وإن كان معه هدي قال العلماء يجب عليه نحر هدي وإن لم يكن معه هدي قال بعض العلماء يجب عليه ماذا أن يكون عليه دم ماذا ماذا دم الإحصار يسمونه سئتي دم دم الإحصار أن هو يكون عليه دم واختلفوا في إيجاب القضاء عليه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب أكثر العلماء على أنه يجب عليه القضاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشترط ليس الصواب أنه ليس عليه شيء إلا أن يتحلل فقط يتحلل بماذا يحلق وماذا يتحلق إن قدر مثلا إن كان أتحاجا ويتحلل بعمره فهو فهو أفضل لحديث من سيأتينا لحديث ابن عمر الحديث ابن عمر نعم لما كان في عام ابن الزبير عام الحرورية وخاف أن يصد عن البيت قال سأفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صددت ماذا طفت بالبيت وسعيت وتحللت واضح نعم الباب الذي يلي هنا نقرأ الحديث شيخ وقم نقرأ قال رحمه الله باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل هذا قران سأعلق على كل حديث نعم ومن أراد أن يهل بحج فليهل فهذا إفراد ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل هذا تمتع نعم قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أهل رسول الله مفردا بالحج نا. وأهل به ناس معه فأفردوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل معه ناس بالعمرة والحج قرنوا جمعًا من الصحابة نا. وأهل ناس بعمرة متمتعين نا. وكنت في من أهل بعمرة يعني أنها كانت عائشة أول أمرها تمتع لاحظوا في الحديث هذا النبي وسلم كان أول أمره مفردا والحديث البخاري نعم ومسلم حديث اللبيهي، نعم. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى. متعة الحج التي ذكر الله من تمتع بالعمرة الحج، نعم. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات متفق عليه. ولم ينزل القرآن يحرمه حتى مات. عندي ولم ينها عن دليل على أمرين. أن ماذا بقى التمتع إلى يوم القيامة الثاني وأنه لم ينسخ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة متمتع. وسنجيب عليه نعم. قال رحمه الله ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج وأمر وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. نعم دليل على بقاء التمتع وأنه باق ولم ينسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع نعم وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها متعة الحج الذي هو يحل بعمره ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج علي يأمر بالمتعة لأن النبي أمر أصحابه وعثمان ينهى عنها نعم فقال عثمان كلمة فقال علي فقال عثمان لعلي في رواية البخاري فقال المسلم فقال عثمان لعلي كلمه نعم فقال علي لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان اجل ولكننا كنا خائفين من منع من السر فقال عثمان نعم طيب حسنا عليك انو على وزن ماذا فعلان فلاي من نعم الله فقال عثمان اجل كذا شيء، نعم. ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذا دليل على بقاء المتع كذلك، ودليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتع. على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالمتع. وأن الصحابة تمتعوا نعم. وعن ابن عباس. لكن لاحظوا، عثمان يرى أن المتع من أجل الخوف، نعم. سنة جبيلي، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة. يعني تحتمل التمتع وتحتمل القران نعم واهل اصحابه بالحج فلم يحل النبي فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يحل علمنا انه عمرته كانت قرانا ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم فكان من لم يس من ساق الهدي بقي على قرانه كالنبي صلى الله عليه وسلم وأما من حل فهم المتمتعين الذين لم يكن معهم حدي فأحلوا نعم. قال رحمه الله وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا الشيخ والله نعم. وعثمان كذلك وأول من وأول من نهى عنها معاوية رواه أحمد والترمذي هذا صريح في أن النبي تمتع وأن حجه كان تمتع لكن سنذكر أمرين أن الحديث فيه ضعف الثاني سنة أول الحديث نعم. وأن المراد بالتمتع هنا الأمر به وتمنيه وأنه يجوز إطلاق التمتع على القرآن قد يسمى متمتع والمراد به أنه قاهر وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك فالناس كلهم كانوا أكثرهم متمتعين حلوا من عمرتي نعم قال إن من عمرتك بقية قارنا نعم لا يتصور الإفراد لأنه سلم ماذا لم يأتي المفرد هو الذي لا يتبع عمره نعم قال إني قلت هدي ولببت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج رواه الجماعة إلا الترمذي فهو دليل على أن نبي سلم حج قارنا نعم وعن غنيم بن قي... وعن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يوم إذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم يعني كان معاوية ماذا ماذا كافر في ذلك الوقت وهو في بيوت مكة العروش يعني بيوت مكنا وهو جواز دليل على جواز المتعة في الحج سئتي هذا باب المبالغة هنا وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج لاحظنا تمتع بالعمره ماذا في حجة وداع بالعمرة الحج فكان يقول تمتع بالقران صح فهذا دليل على أنه جزء إطلاقه القران إطلاقه التمتع على القران نعم وإلا ماذا لا يقال انه أراد بالتمتع لا يقال هذا ديل على التمتع لماذا لأنه قال تمتع في حجة وداع بالعمرة الحج واضحنا وقد استدل به من قال انه تمتع صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه هواية كثيرة جدا نعم. أكمل. جملة شيخ ولا كم. هذا كمله كله خرس. وأهدا فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلل بالعمرة ثم أهلل بالحج. لاحظوا مع عائشة مهم. حديث عائشة الأول. ماذا قالت عائشة؟ فأهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحج. فقلنا دليل على النبي. هلل ماذا؟ مفردة هنا يكشف تلك الرواية قال فأهل بالعمرة النبي أول ما أهل أهل بالعمرة متمتعا ثم أهل بالحج فصار, فصار قارنا صلى الله عليه وسلم وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهديا ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فأطاف بالصفا والمروة سبعة, سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر فدري أنه كان قارلا صلى الله عليه وسلم ونحر ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهديه في فائده الحديثات السريعه ما هي في اخر الحديث ان القارن ليس عليه الا سعي واحد واضح فاذا طاف مع القدوم وسعى سعى طاف سعى مع طواف القدوم لم يبقى عليه ماذا سعي والدليل قالت فطاف بالبيت وقال طافا بالبيت بالصفا والمرت 7 اطواف ثم لم يحل شيء حتى حرم ثم ماذا ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ولم يذكر ماذا السعي فدليل ان القارن ليس عليه الا سعي واحد نعم. قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه وعن القاسم عن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج رواه الجماعة إلا البخاري هذا صريح أن النبي أحرم بالحج مفردا ولذا قال ماذا قال الشافعية أن الإفراد أفضل أن صريح وسيء الجواب عليه نعم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا رواه أحمد ومسلم كذلك صريح في الإفراد نعم قال رحمه الله مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحج صريح في القراءة متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة رواه أحمد. يعني أن عمره عمرة متمتعين. وقرنت بين الحج صريح في قرانه لكن الحديث ضعيف رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي في سنده أبي اسماء الصقيل فيه جهاله نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود. أنت قلت عمرة ويصح عمرة ويصح عمرتان كلها صحيح عمرة وعمرتان كلها صحيح. رواه أحمد هذا الحد دليل على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم ودليل على مثلى طيفة أن القرآن كان بأمر الله فإنه أتاه آت جبريل. أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجي قران وإذا كذا لجعل بعض المعين يقول أن القران أفضل قال هو أمر الله نعم قال رحمه الله وفي رواية للإمام البخاري رحمه الله نعم نعم وقل عمرة وحجة نعم لهنا وقل عمرة وحجة نعم سيأتي سنشير له إن شاء الله حسنت وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة نعم وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما يعني رأى أن يجمع بين العمرة والحج متمتعا فيعتمد ثم يتحلل ثم يحج كان ينهى عنها عثمان نعم فلما رأى ذلك علي أهل بهما فلما رأى إنكار عثمان أهل بهما نعم لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ودع على مشروعية يصح تسمية القران تمتعا رواه البخاري والنسائي وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا وأسلمت وأهللت بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل فقدمت على عمر بن الخطاب أخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة وأقبل نبي علي. أحسن الله عليك. وأقبل علي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. رواه أحمد على أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأن القران أفضل الأنساك نعم رواه ماذا قال عمر؟ قال هديت إلى سنتي نبيك صلى الله عليه وسلم نعم رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمره في الحج إلى يوم القيامة. قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. هذا دليل على فضليه القران لمصير العمره جزءا من الحج. أو كالجزء من الحج. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم عليم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت مالك إن رسول الله صلى الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله فأتيت، مضمون قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سكت الهدي وقرنت, وقرنت فهو دليل أنه قال فإني قد سكت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربع وثلاثين وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة رواه الإمام أبو داود رحمه الله نعم نعلق على حديث وبيان بعض المعاني والتخريج ثم نشرح مسألتي الباب الحديث أول حديث عائشة رضي الله عنها كان ذلك في لفظ, في لفظ كان في حجة الوداع صريحا من أراد منكم أن فهو دليل على جواز الاختيار في ماذا بين الأنساك هو دليل على جواز الاختيار بين الأنساك كان يهل بحج عمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أهل به ناس معه الحديث متفق عليه خرج البخاري في باب طواف القارن وقد كرره رحمه الله في مواطن كثيرة في أربعة وثلاثين موطنا كرره الإمام البخاري في باب قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات وفي باب الحج على الرجل في باب التمتع والقران والإفراد بالحج وباب من لم يكن معه الهدي أبواب كثيرة فرقها أو ذكر فرق الإمام الحديث فيها هذا الحديث صريح في ماذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا بالحج مفردا كما ذكرنا ثم ذكر الإمام المتعة والمراد بالمتعة ما هي متعة الحج وهي الأنساك الثلاثة الأول الإفراد وهو أن يحرم بالحج أن يحرم الحج عند الحنابلة للإفراد تعريف الآخر أن يحرم بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد الحج واضح فهذا من تعريف الحنابلة للإفراد لكن الإفراد الذي فعله أصحاب النبي أن يحرم بالحج الثاني القران وهو أن يأتي بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا فيدخل العمرة مع الحج واضح وهي تكون ماذا لمن ساق الهدي وسنذكر مسألة إن لم يسق الهدي هل يقلد سنذكرها الثالثه التمتع وهو أن يحرم بعمرة ثم يحل منها ويتمتع بكل شيء من الطيب والنساء وغيره ثم في الحج ماذا يحرم بالحج فهذه الأنساك الثلاثة بيّن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه بينها خير أصحابه بينها أراد عمران بن حسين أن يبين أن هذه المتعة التي كان إنها عثمان عنها أنها ماذا أنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها من فعلها بمعنى ماذا أنها فعلت في أمره صلى الله عليه وسلم بين يديه وما ت النبي ولم ينهى عن فليست متعة بمنسوخ كما توهم بعض الناس وقال نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وقد أمرنا بها رسوله ثم لم تنزل آية تنسخها أو تنسخ من متعة الحج ثم قال لقد في حديث كان يأمر بالمتعة قال عثمان لعلي فقال علي لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا شيء علي ما تمتع علي ماذا قرن لكن كأن علي يقول أن الصحابة تمتعوا ولم يمكن النبي متعتهم بل هو الذي أمرهم بالمتعة أو المعنى الآخر تمتعنا بمعنى قرنا بمعنى أننا قرنا ثم ذكر حديث طبعا هذا الحديث كله في الصحيح ثم ذكر حديث ابن عباس وهو صليح كما قلت لكم في أنه ماذا أهل النبي بعمره في قران طيب هنا السؤال في بعض الروايات جاء أهل النبي بعمره وجاء في بعض الروايات أهل النبي بالحج فيقال أول أمر النبي كان ماذا إهلاله بالحج مفردا كما في حديث عائشة في البخاري ثم لما أتى العقيق وصلى في الوادي المبارك. أتاه آثم آت من ربي فقال قل عمرة في ماذا في حج. فكان أول أمره صلى الله عليه وسلم على الإفراد. ثم أتاه الآتي فماذا؟ فأمره بماذا؟ بأمر الله أمره بالحج فجعلها قرانا. وبهذا نحل إشكال كبير بين من روى أن النبي أهل بالحج ومن روى أن النبي أهل في بداية أمره أهل بالعمرة والحج. ثم ذكر. حديث عائش حفصه أم المؤمنين طبعا قال وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية رواه احمد والترمذي بل نهى عنها من عثمان بل نهى عنها عثمان الحديث ضعيف الحديث ضعيف ثم ذكر حديث حفصة ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك العمر المضمومه إلى الحج قال إني قلت هدي ولبت رأسي أي شعر رأسي أن يجعل فيه شيء يلتصق فلا أحل حتى أحل من الحج وهو دليل على انه حج قار وأن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر وعن غني بن قيس المازني قال سعالت سعيد بن أبي وقاص عن متعتي في الحج المعروفة ففعلناها وهذا يوم اذن كافر بالعروش يعني بيوت مكه يعني معي أسلم سنة ثمان فكيف يجاب عليه قيل المراد بها ماذا كيف تجيب على اشكال مشكل الحديث هذا معاويه أسلم بعد فتح مكه وحجه الوداع في السنه 10 ويقول هذا كافر بالعروش قيل انه كان حديث عهد باسلام هذا جواب وقيل هو نوع من ماذا من الرد عليه وانه ليس ماذا ليس من العلم باخبار النبي وانساكه كغيره وقيل لا انما اراد بها ماذا اراد بها عمره القضيه إنما أراد بها عمرة القضية نعم. وعن الزهر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مهم ويحمل تمتع رسول الله أي امرنا به ومعناه الانتفاع بإسقاط عمل العمرة فالقارن ماذا يفعل؟ يسقط عمل العمرة ما؟ لا يعتبر لكنه كأنه ادخل العمرة على الحج بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره فسميتمتعان وهذا ماذا صورة من صور القران قال في حجه الوداع بالعمره الحج واحد فساق معه الهدي من ذي استحباب سوق الهدي وبدا رسول الله فأهل بالعمره ثم اهل بالحج فدين النبي ماذا كان قارن وتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة للحج يعني أنهم أحرموا فكان من الناس من أهدى فساق الهدي استحباب سوق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حج هذا دليل على أن القارن ليس له أن يغير نسكه إذا ساق الهدي فهل هذا إذا ساق الهدي أم مطلقا منهم من قال إذا ساق هذه لا يحل له يبقى قائلنا ولا يجد حتى أن يقبل التمتع طيب من لم يسق الهدي لا له ان يقلبها إلى ماذا إلى تمتع له ان يقلبها عند بعض العلماء يتمتع لماذا لأن النبي قال من كان منكم أحدث من فهم المخالفة من لم يهدي فإنه يحل قال ومن لم يكن أحدى فليطف بالبيت وبالصفا والمر ولو, ولو أنه نوى ماذا ولو أنه نواقرانا وليقصر وليحل ثم يحل بالحج ويهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثه ايام في الحج كما في الايه وسبعه اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله حين قدم مكه هذا اي طواف طواف القدوم فاستلم الركن اول شيء استحباب البدء من الحجر الاسود المراد بالحج الركن هنا الحجر الاسود ثم يسمى الركن ثم خب ثلاثه اشواط من السبع دليل على استحباب الرمل دين الاستحباب الرمل وهو مسارعه ال ماذا المشي مع مقاربة الخطاء ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت تري على مشروع الركعتين ثم, ثم سلم وانصرف فأتى الصفة فطاف بالصفة والمروث سبعة أطواف دليل على أنه يطلق ماذا قد يطلق في السنة الطواف على صفا والمروة فقد يقال طاف المراد به صفا والمروة ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر استحباب نحر الهدي يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت وهذا دليل على أن الترتيب النبي ما هو رمي جمرة العقبة رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسيأتي بيانه إن شاء الله ثم حل من كل شيء حرم من وفعل مثل ما فعل رسول الله من أحد فساقل هذه الصحابة وعن القاسم قال أفرد الحج أي أحرم بالحج وهو دليل عند الشافعيه أن الإفراد أفضل وقلنا يعني أفرد الحج ما المراد به مهم يا إخوان يعني أول أمره كان مفردا إلى أن أتاه الوحي بالحج والعمرة أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا ثم قال أهلا بالحج مفردا على المدينة ما ذكرنا من تفضيل الشافعية للحج مفردا ثم ذكر حديث خرجنا نصرخ بالحج تلي على استحباب رفع الصوت بالتلبية فلما قدمنا مكة مرنا رسول علىها عمره وقال استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلته عمر ولكن سقط الهدي وقرنت بين الحج والعمر هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا وإلا فهو قوي لو صحا لكان صريحا في أن نفض الأنساك الحج وأن عمر قال سمعت رسول الله يقول وهو بوادي العقيق بينه وبين المدينة أربعة اميال أتاني آتي الليلة أي جبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي المبارك دليل على فضل هذا الوادي هو دليل على فضل هذا الوادي وقل عمرة أو عمرة أني رواه أحمد والبخاري والمجه وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقال بعضهم إن حجه كان قارنا كما ذكرنا بأمر الله تعالى شهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المتعة هل هي متعة الحج أو القران قلنا من علامة كان يطلق ماذا المتعة يريد بها القران ومنهم يريد المتعة المعلومة فلما رأى ذلك علي ماذا أهل بهما فقال علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية فقال بك بحج وعمرة وقال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد يعني أن من سنة النبي القران والتمتع رواه البخاري والنسائي وعن الصبي بن معبد هو صح تابعي ثقة قيل أنه مخضرم شهد الإسلام والجاهلية قال كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة يعني قارنا قال فسمعني سيد زيد بن صوحان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وله كما ذكرت صحبة قطعت يده يوم القادسية وقتل يوم الجمل وسليمان بن ربيع بن يزيد الباهلي له صحبة توفي سنة ثلاثين. قال وأنا أهل بهما فقال لي لهذا أظل من بعير أهله فكان ما حمل علي بكلمتهما جبل يعني كانت كلمتهم ثقيلة علي فقدمت على عمر بن خطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما واقبل علي فقال هديت لسنة نبيك حديثة لسنة, الله... لسنة نبيك صلى الله عليه نعم لا بس حديثة لسنة نبي صلى الله وسلم رواه وأحمد وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح وهو صحيح وهو دليل على جواز القران وأن النبي سلم حج قارئا ثم حديث سراق بن مالك قال دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وأورده الهيثمي في مجمع الفوائد وقال فيه داود بن يزيد الأودي وقد تقدم معنا مرارا وهو هو ضعيف قال البصيري هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات إن سلم من الإنقطاع طاوس لم يسمع من سراقة الحديث ضعيف الحديث ضعيف بهذا اللفظ لاحظوا الحديث اصله. الحديث أصله شباب صحيح لكنه بهذا اللف قرن ضعيف ولا سياتي في باب بعد بابين أنه حديث صحيح وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا يعني مصبوغا وقد نضحت البيت بنضوح وهو ضرب من الطيب تفوح رائحته فقال مالك لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا في رواية مسلم فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أمرني أبي بهذا في صحيح مسلم لاحظوا قال قلت لها إني أهللت بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي فقال لي كيف صنعت قال أهللت بهلال النبي قال فاني قد سقت الهدية وقرنت قال فقال لي إنحر لاحظوا الإمام ركز على وقرنت لكنها كانت رواية ضعيفة قال إنحر من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا ثلاثين وأمسك لي من كل بدنه منها بضعة رواه أبو داول والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وفي إسناده يونس بن إسحاق السبيعي احتج به مسلم وأخرج له جماعة قال أحمد حديثه فيه زيادة على حديث الناس وقال البيهقي كذا في الرواية وقرنت وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم علي وإحلاله إذن فرواية فهذا الحديث أصله في الصحيح في حديث من جابر فنحر ثلاثا وستين هنا قال كم نحر وستين جيد وثم اعطى علي بن غبر اللي يعني الباقي قال النووي والقرطبي ان هذا هو الصواب لا ما وقع في روايه ابي داود في رواية أبي داود ضعيف طيب مساله الباب اولا وردت في الشريعه ان الانساك ثلاثه تمتع وقران وافراد وانما بدانا بالتمتع لانه الذي سماه القران من تمتع بالعمرة إلى الحج والتمتّمتع ثم القران ثم الإفراد وأن وجوه الإحرامي ثلاثة وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامه رحمهم الله إجماع أهل العلم على جواز الإحرامي بأي الأنساك الثلاثه شاء هذا إجماع أنه يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وإن وقع خلاف أو إنكار عند الصحابة لبعض هذا الأنساك فماذا فالإجماع قد وقع على أنه يجوز الإحرام بهذه الأنساكة الثلاثة ويتأول إنكار بعض الصحابة على وجوه معينة انما اختلفوا في الأفضل منها ما الأفضل هذه المسألة مبنية على مسألة واحدة وهي نعم بما حج النبي صلى الله عليه وسلم الثاني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لولا اني أني سقت الهدي جيد لجعلتها عمره وقال في جواية أخرى واستقبلت من أمري ما استدبرت لماذا لما سقت الهدي وجعلتها أمرا هل قال النبي هذا على سبيل التفضيل أم سبيل التمني والإرضاء لأصحابه واضح ها إذا أدرك طالب العلم هذا الأمرين عرف ان يبني ماذا مسألة أي الأنساك أفضل اختلف العلماء في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا كما سمعنا أو متمتعا أو مفردا فقد روى جماعة من الصحابة أنه حج قارن فممن روى أنه حج قارن ابن عمر في الصحيحين وعائشة عندهما في الصحيحين وجابر كما عند الترمذي وحسنه وابن عباس كما عند أبي داود وسنده صحيح وجاء من حديث عمر عند البخاري وجاء من حديث علي عند البخاري ومسلم والنسائي يعني أنه حج قارن وجاء من حديث عمران بن حسين كما في صحيح مسلم والسراقة بن مالك كما عند أحمد وكذلك جاء من حديث بطلحة الأنصار ومن حديث بقتادة عند الدار قطني ومن حديث حفصة في الصحيحين وكذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها وجاء عند من حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه عند النسائي وغيرهم وكذلك عند أنس عند البخاري ومسلم فلاحظوا كم عدد الصحابة كثير الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة قارنا وروى جماعة من الصحابة أنه حجة مفردا فروي أنه حجة مفردا عن عائشة في الصحيح وعن ابن عمر في مسلم وابن عباس عند مسلم وجابر في قصة ماذا؟ مسلم أول ما أهل النبي أهل بالإفراد صلى الله عليه وسلم وعند ابن ماجه كذلك من حديث جابر أنه أهل إفرادا صلى الله عليه وسلم وروي أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فرواه عنه عائشة وابن عمر وهي عند الشيخين بخاري ومسلم وعلي وعثمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حجة متمتعا وابن عباس عند أحمد والترمذي وسعد بن أبي وقاس فتلاحظ اختلاف الروايات والنبي لم يحج إلا حجة واحده طيب كيف الجواب على هذا الجواب أنه ماذا قلنا أن التمتع قد يطلق على القران أن من قال أنه أفرد أي في أول أمره أنه في أول أمره اختلف العلماء مسألة الباب في الجمع بين هذه الروايات والصور فقال الخطاب إن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به التسع ثم رجح يعني الخطابي أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج هذا رأي الخطاب وأما روايات القرآن فهو إخبار عن آخر أحواله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أدخل العمره الحج حج مفردا أول ما بدأ ثم أدخل العمره فصار قالناً صلى الله عليه وسلم لما جاء الوادي وقيل له قل عمرة في حج قال ابن حجر وهذا هو الجمع وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قديماً ابن المندر وبينه ابن حزم في حجة الوداع بياناً شافيا ومحده المحب الطبر تمهيدا بالغا يطول ذكره ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال وكل من روي عنه التمتع أراد به ما أمر به أصحابه فقد قال للرجل تمتع في قومه هو يريد من؟ قومه الذين تمتعوا وكل من روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم وقد رجح رواية من يعني رجحت رواية من يرى القران بأمور لماذا رجحنا رواية القران؟ أولا أن من روى القران معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره ثانيا أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك فمره نفس من روى القران والتمتع نفس من روى الافراد والتمتع جاء في لفظ اخر مغاير واضح اقول ان من روى الافراد والتمتع اختلف عليه في ذلك عائشه وابن عمر وروى القران جماعه من الصحابه لم يختلف عليه ما معنى كلامي اكثر من قال ان النبي حج قارنا لم يقل في روايه اخرى انه تمتع وافراد لكن من قالوا أنه حج مفردا أو متمتعا خالفوا ما قالوا في روايات أخرى لأن المعنى اللغوي يختلف الثالث أن من روا عنه القران صلى الله عليه وسلم لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف ما نقدر أن نتأوله نتعسف لو تأولنا الرابع قال أحمد ومن شك في هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولذا جمع شيخ الإسلام جمع لطيف فقال يعني إن, إن التمت عند الصحابة يتناول القران سمى قرانا فيحمل عليه رواية من سمى أن النبي حج تمت عن وكل من روى عنه الإفراد وقد روى عنه أنه حج تمت عنه قرانا فيتعين الحمل على القران أو أنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى وات العمرة. طيب بعد أن قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ما هي أقوال الفقهاء في أي الأنساك أفضل فقد اختلف العلماء في أي الأنساك أفضل وسبب اختلافهم ما ذكرناه السببين فالإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل كما بوب له الإمام فيقول رحمه الله التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القراءة وقد اختار هذا التمتع أن التمتع أفضل اختاره ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي القول الثاني قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق والمزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد وانتصر لهذا القول النووي رحمه الله وتقي الدين السبكي القول الثالث قال مالك والشافعي في الرواية الأخرى المعتمدة وابو ثور والأوزاعي وداود إن الاف ما إفراد أفضل وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة واستدل من قال إن التمتع أفضل بما روي عن ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يجعلوها عمره أن يحل فيجعلوها عمره فنقلهم صلى الله عليه وسلم من الإفراد والقران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل وتأسف صلى الله عليه وسلم أنه لم يمكنه ذلك فقال لو استقبلت من أبري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وهذه الأحاديث متفق عليها ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحل إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة أن التمتع منصوص عليه في الكتاب يس فإن الله عز وجل ماذا قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحديث ولأن التمتع دون سائر الأنساك فالقران لم يذكر القرآن والإفراد لم يذكر إنما ذكر التمتع ولأن التمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمالهما على وجه التيسير والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك اولى فإن فيها عمرة كاملة وحج كاملة ولحديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أدلة المفضلين ماذا للتمتع وأما من قال إن الإفراد أفضل فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أولا ثم أدخل عليه العمره لبيان الجواز ولأنه ساق الحديث صلى الله عليه وسلم ولأن الأكثر في روايات حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا حجة مفردة وبأن رواية رواته الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا قالوا رواته أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه حج فإن منهم جابر وهو من أعرف الناس من رواء حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وهو أحسنهم سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه من مدينة إلى فراغ وهذا يدل على ما له لها وعنايته بها ومنهم ابن عمر فقد قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها, يمسني لعابها يلبي بالحج عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه كان قريب ومنهم عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعها على باطن أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في خلوته ومنهم ابن عباس وهو من هو بمحله من المعرفة والفقه والفهم الثاقب وبأن نقول دلة بأن الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وواظبوا على الحج افرادا هذا من اقوى الادله انهم حجوا مفردين وبان الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع لكماله بخلاف التمتع والقران فانه يجب فيه دم وهو دم عندهم عند القائلين بان الافراد افضل عندهم ان دم التمتع والقران احسن دم جبران لكن عند المتمتعين هو دم هدي وقربان فما لا يحتاج إلى جبر أفضل الله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 صلى الله الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملها. من ازكى العبادات ان يبقى الانسان في المسجد ينتظر الصلاه بعد الصلاه فهذا من العبادات العظيمه ومن المكفرات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاه بعد الصلاه فانها من اعظم المكفرات للذنوب وان الملائكه لتستغفر لفاعل ذلك طيب اذا قلنا ان من أدلة القائلين ان الأفضل حج الإفراد وأن يفرد بالحج نوجزها أولها أن كثرة من روى من الصحابة أنه حج صلى الله عليه وسلم مفردا وأن من رواها منهم ماذا كانوا من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فعائشة أقربهم وأبجابر من أحسنهم سياقا لصفة الحج وابن عباس من هو رضي الله عنه في الفقه وابن عمر فقال أن رواة الحج إفراد ماذا من أجل لا الصحابة من أكثرهم علماً. الثاني أن الصحابة بعد النبي من الخلفاء الراشدين حجوا بالإفراد فكانوا يحجون مفردين الثالث أن حج الإفراد ليس فيه دم ليس فيه دم على القول بأن دم التمتع ودم القران هو دم ماذا جبران نحن نقول ليس دم جبران إنما هو دم ماذا إنما هو دم هدي فالله سماه ماذا هديا قربة يتقرب به القادم إلى هذا البيت ثم قالوا أن الإفراد متفق عليه بلا خلاف بينما الصحابة بعضهم اختلف في ماذا؟ في القران والتمت على ما أتأولنا وكره عثمان المتعة وكره بعضهم القران لكن كما قلنا الاجماع واقع على ماذا؟ على جواز الإنساك الثلاثة طيب يبقى أخيرا من رجح القران؟ بماذا استدل؟ من رجح القران وأنه أفضل؟ استدل بأنه الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً وأنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل فإن النبي حج قارناً وهذا من اختيار الله وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختار الله لنبيه ما كان فاضلاً وكذلك قول النبي دخلت العمره في الحج إلى يوم القيامة قالوا أي قد صارت جزء منه أو كالجزء الداخل فيه ولا يكون ذلك إلا مع القران ومنها أن النسق الذي يشمل أو يشتمل على سوق الهدي أفضل من النسق الذي لا يكون فيه سوق الحدي طيب كيف أجاب الجمهور على من فضل الإفراد قالوا أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولتمنى فعله لو كان الإفراد أفضل لفعله النبي ولتمنى وأجاب الشافعية والمالكية على من رجح القران بأن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وأن الدم الذي على القارن دم جبران كما ذكرنا لا نسك لأن الصيام يقوم مقامه عند العجز فدل أنه دم جبران كيف أجاب الشافعية على من رجح التمتع؟ قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم لما استقبلت من أمري ما استدبرت بأن سببه أن من لم يكن معه هدي أمروا بجعلها عمرة فحصل لهم, ماذا؟ حصل لهم حيرة حيث لم يكن معهم هدي فيوافقون النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء الحرام فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ على فوات موافقتهم تطيبا لخواطرهم ورغبته صلى الله عليه في إرضائهم وموافقتهم لا أن التمتع أفضل واضح الجواب فكأن النبي طيب خاطرهم مختار شيخ الإسلام رحمه الله اختيارا لطيفا فيه الجمع بين الأقوال الثلاثة وبين أقوال المذاهب أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة كان يكون مثلا في عامه اعتمر في رمضان أو اعتمر قبل رمضان فإن الإفراد أفضل إذا أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة ففي حقه الإفراد أفضل وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وفعله الصحابة من بعد وكانوا يفردون الحج كانوا يعتمرون في سائر أيام السنة ثم يأتون في الحج فيحجون مفردين وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين في الحج والعمرة بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتمنى صلى الله عليه وسلم وأما من أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة وقد ساق الهدي فإن القران أفضل اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي ولم يكن الله عز وجل يختار لنبيه إلا الأفضل وهذا القول روايه عن الإمام أحمد وفيه جمع بين الأدلة قال ابن القيم هذه هي الطريقة الصحيحة التي تتليق بأصول أحمد رحمه الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لما لم يجعلها تمتعا مثلا أولا سوق الهدي الحكمة من أمرين أولا تعظيم الله عز وجل فإن الحاج لما يقدم من بلده ويسوق معه ما سيهديه من بهيمه الانعام من الايبلي والبقر والغنم طول الطريق وهو يسيقها فيها مشقه عليه فعله هذا فيه تعظيم لامر الله ثانيا فيه تعظيم لمن يقدم عليه فالذي يأتي بالهدي كانه يعظم هذا البيت وهذه المشاعر فمن ياتي بهذا البيت ويقدم هذه مشاعر معه ويقدم الى هذه المشاعر بهذه الشعائر يحسن به أن لا يقدم قربانه الذي سيتقرب به وهديه إلا بعد ماذا؟ الا بعد أن يحل من إحرامه يوم العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين ساقوا الهدي هو وعلي والزبير ومن كان ساق الهدي من الصحابة ماذا قالهم؟ قال من ساق منكم الهدي فلا يحل حتى ينحر ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة في ماذا؟ إلي عمره عمرة ثم ليتحلل ولاحظوا أن نقول اختار الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اختار له الأفضل وهذا هو الأفضل أن من أتى من مكان وساق معه الهدي وأراد أن بعمره بعمرة وحج في سنة واحدة أن القران له أفضل طيب تبقى المسألة سأل الشيخ هل ممكن أن يكون القران من دون سوق الهدي؟ يمكن أن يكون فيصح أن يكون قارنا من دون ماذا من دون أن يسوق الهدي. طيب ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه يوم العيد أو في أيام التشريق أن يرحر ماذا هديا ولو اشتراه ماذا ولو اشتراه من مكة سوق الهدي سنة دثرت الآن لا يفعلها الناس. كان النبي يبعث بالبدن إلى مكة وهو أي في المدينة فتذبح في مكة تعظيما ماذا تعظيما لأمر الله والشعائر الله. ولما اعتمر النبي في عام الحديبي ساق معه البدن الإبل ولما حج ساق معه البدن فمثلا يقال هل يستحب هذا نعم يستحب لو لم تحج ولم تعتمر ترسل ذبائح فتذبح في الحرم يعني في مكة هذا مستحب هذا يبقى ماذا مستحبا ولأن أهل الجاهلية كان يفعلونه النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفعله وخالفهم في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ونحره يوم ماذا يوم حجه في اليوم الحج الأكبر وبقي صلى الله عليه وسلم ماذا محرما كان الجاهليه لا يبقون محرمين فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارناً ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه اصلا وقد روى عنه أنه حج قارنا خمسة عشر من أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا الصواب أن الحج أن النبي وسلم حج قارنا وأن من روى الإفراد فهو أول أمره وأن من روى التمتع فإنما هو بمعنى القران الأمر الثاني أنه ليس هناك نسك فاضل وإنما يتفاوت بحال من بحال المحرم فإن كان عدال للفائده فإن كان أتى في عامه بعمرة مثلا في رمضان أو قبل رمضان فالإفراد في حقه أفضل وإن كان يريد أن يأتي بعمرة وحج في سنة واحدة ولم يقدم إلا في أشهر الحج فإن التمتع في حق حقه أفضل الثالثة أن من كان معه الهدي وساق الهدي وأراد أن يأتي بالنسكين معاً في زمن واحد وقدم في أشهر الحج فإن القران له أفضل وكل هذه الأنساك مشروعة فأيها فعل الإنسان فهي أنساك فاضلة تجزي في الحج صلى الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح وأن يجعلنا من يجعلنا مم يستن بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونجعلنا ممن يقتدون ويقتفون أثره عليه الصلاه والسلام طيب بعد الصلاه في شيء بعد الميقات لا ما هو, هو ليس احراما اخر هو ادخال الحج على العمره فقط قال قل حجه في عمره يعني ادخلها فقط فليس هو يعني نسك جديد هو نفس النسك نسك الحج وهو على ما سيأتي في الباب الذي بعد العشاء إن شاء الله أنه يجوز ادخال الحج على العمره سيأتينا إن شاء الله سيأتي غير الحج العج والثج العج الدماء أي بذل الدماء والثج. العج بالتكبير والتلبية والثج إراقة الدماء وفيه فضيلة على اراقه الدماء وهذا مما نقول أنه دال على فضيلة الهدي للبيت ولا لم مئة الإنسان فإنه سن أن يهدي ويتقرب الى هذا البيت العظيم. قال رحمه الله باب إدخال الحج على العمرة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبيت فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى, يوما حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول بطوافه الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن جابر رضي الله عنهما أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف كذا شيخ حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بال بالكعبة وبالصفا والمروة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 ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حلّت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حجزت قال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنا شرحنا قبل الصلاة أفضل الأنساك وبماذا نسك النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حجه صلى الله عليه وسلم بحث هذه المسألة مهم من جهة أن في تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا حققنا أن النبي حج قارنا فلا شك أن الإنسان سيجتهد أن يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ساق ماذا؟ إذا أمكنه سوق الهدي هذه المسألة يعني كثيرا ما تشكل على طلبة العلم ومن أحسن حقيقة من كتب فيها الإمام ابن حزم في حجة الوداع كتاب حجة الوداع وكذلك ابن عبد البر رحمه الله وكذا كتب فيها المحب الطبري ثم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس والعشرين ومن أطول من فصل في هذه المسألة ومسألة ستقدم معنا ابن القيم في زاد المعاد فإنه اجتهد رحمه الله في كثير من الصفحات في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج النبي بأي الأنساك ثم بين مسألة ستأتي في الباب يعني القادم باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة وقد أطال فيها رحمه الله الكلام وأحسن في ذلك إذ أنه يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإمام الآن لما ذكر هذه الأنساك الثلاثة وأيها أفضل ناسب أن يأتي بباب بعده وهو باب إدخال الحج على العمرة من أحرم مفردا واضح من باب قال باب إدخال ماذا الحج على العمرة من كان ماذا مفردا فإنه ماذا قد أفرد ماذا بالحج أو كان ماذا قارنا أو كان قارنا بحيث أنه بدأ بالعمره او كان ماذا متمتعا فقال لنا باب ادخال الحج على ماذا على العمره يعني من كان متمي من كان ماذا متمتعا من كان متمتعا يعني اتى بماذا بعمره فهل له ان يدخل عليه الحج فيكون ماذا فيكون قارنا فيكون قال, قال باب إدخال الحج على العمرة لا يتصور ماذا لا يتصور الإفراد لأن الإفراد هو إفراد الحج فساق حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية هذا عام حجة الخوارج لما ماذا قاتل ابن الزبير سنة أربعين وستين في عهد ابن الزبير فقيل له القائل له ولده عبد الله في هذا فائدة جواز نسمى الابن باسم الأب فإنه عبد الله بن عبد الله ابن عمر قيل له إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن سبحان الله تتأمى الحياة ابن عمر عجيبة كل الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع رسول الله هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسن فمن أكثر الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على التأسي بالنبي يظهر جلي في حياته بن عمر واضح سبحان الله يعني مدرسة في باب التأسي رضي الله عنه قال إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة يعني ماذا ظاهرها تمتع ثم خرج حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما شان الحج والعمره الا واحد اشهدكم اني قد جمعت حجتي مع عمرتي في لفظ قد اوجبت الحج مع العمره يعني قرانا واهدى هديا مقلدا قلده اشتراه بقديد قريبا من مكه وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفى ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حر منه حتى كان يوم النحر فحلق ونحر ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه البخاري في باب طواف القارن وفي باب الحلق والتقصير عند الإحلال وباب من اشترى الهدي من الطريق وباب إذا احصر المعتمر وباب الإحصار في الحج وباب النحر قبل الحلق في لفظ مسلم أن عبد الله بن سالم من عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحج لقتال بن, حين نزل الحجاج لقتال بن زويل قال لا يضرك ألا تحج العام قال لا تحج العام فإن نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت وهذا من صور ماذا من صور الصد يعني أنه يصد عن البيت فلاحظوا ما اشترط ابن عمر تذكرون لأن ابن عمر كان ينكر الاشتراك وقلده مالك رحمه الله فلو كان مشترطا ماذا قال ابن عمر لا اشترط في هذا الحديث فلم يشترط رضي الله عنه لأنه لم يكن يرى الاشتراط وكان يقول لك قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رواية قال خرج في الفتنة معتمرا لاحظوا معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمره يعني متمتعا وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما ما إلا واحد أشبذكم أني قد أوجبت الحج والعمراء في رواية أنه قال وكان يقول من جمع بين الحج والعمره كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا قوله ما شأن الحج والعمره ما شأنها في فيما يتعلق بالإحصار والإحلال كانه يقول لما قيل إنك انك ستصد عن البيت ولن تستطيع أن تكمل المناسك فقال ما شأن الحج والعمره الا واحد يعني في أي شيء في الاحصار وماذا والاحلال يعني كيف حكم من احصر في العمره كحكم من احصر في الحج ومن احصر في العمره والحج له اي حل فيقول شانهما واحد إذن أشهدكم اني قد ماذا قد جمعت حجتي مع عمرتي ثم ذكر حديث ومعنى الحديث قال يشهدكم اني قد وجبت عمرة قال النووي معناه إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمره كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني إن كنت أتيت قالنا ثم صددت عن البيت ماذا سأتحلل بعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما كان في الحديبية ومنع من دخول البيت ماذا نحر هديه وتحلل صلى الله عليه وسلم ولاحظوا شيء ابن عمر من تمام التعسي اشترى الهدي من الطريق ليقلد النبي لأنه لو قدم ما معه هدي كيف يتحلل فأراد أن يكون على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر خرج متمتع فلما جاء في الطريق التفت إلى أصحابه وقال ما شأن الحمرتي لك كالحج اشهدكم أني ماذا قد أدخلت عمرتي على حجي فجعلها ماذا قراناً طيب علم ابن عمر أن من السنة أن القارم ماذا أن القارم يسوق الهدي وهذا يؤكد لنا معنى أن ما روي عن ابن عمر أنه روى الإفراد أو روى التمتع إنما يقصد به شيء إن كان الإفراد فيقصد به ما كان أول الأمر وإن روى التمتع فإنه يقصد التمتع بمعنى القران لأنه فسر لنا هنا ماذا أمرين فسر لنا أن النبي حجة قالنا وفسر لنا ما صفت القران كما يقول ابن القيم فيبعد ان يكون ابن عمر اطلق ان النبي حج مفردا او حج متمتعا وان ورد على لسانه فيحمل على فيحمل على القران فيحمل على القران لاحظوا هنا في الحديث شيء مشكل ما هو ما سعى لاحظوا قال فطاف بالبيت والصفا ولم يزيد على ذلك ما قال وسعى مع الطفل القدوم ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحالق ونحر ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرى بطوافه الأول كيف قال القرطبي يعني بين الصفا والمروه اذا اتى بالطواف ثم أتى ماذا السعي بين الصف والمراء هذا تأويل جيد لئلا يتوهم أنه ماذا لم يسعى قد يتوهم وتوهم أنه لم يسعى طيب الحديث الآخر قال طبعا هذا الحديث استدل به من؟ استدل به مالك ومن تبعه على عدم جواز الاشتراط قال وعن جابل أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد استدل من قال أن النبي حج مهرد واقبلت عائشه رضي الله عنها بعمره يعني ظاهره تمتع طيب حتى اذا كنا بسلف جيد عركت يعني أو عركت يعني حاضت قيل ذلك كان يوم السبت ثالث ذي الحجه لانها طهرت يوم النحر عاشر ذي الحجه حتى اذا قدمنا مكه طفنا بالكعبه والصفى والمرو لاحظوا عاشقوا لطفنا بالكعبة هل طافت هي ما طافت النبي قال أسنعي غير أسنعي ما يفعل حاج غير أن لا تطوف البيت لكن يجوز في لغتهم أن يعبر ماذا الواحد عن الجماعة ويدخل نفسه وإن لم يفعل وهل على هذا نحمل تمتعنا مع رسول الله واضح ونحمل ما كان ينطق به بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروى فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا لاحظوا معي فأمرنا أمرنا احفظوها ستأتي معنا في الباب القادم فأمرنا أمر فكأن النبي أمر من لم ماذا يسق الهدي أن يحل فأخذ منه بعض علماء وجوب ماذا وجوب فسخ الحج إلى العمرة سيأتي لو تلاحظون بابين باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة أمرنا من أوجب فسخ الحج لمن لم يسق الهدي سيأتي إن شاء الله قال فأمرنا رسول الله سلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا يا رسول أي حل يعرفون الحل في الجاهلية قال الحل كله الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام فواقعنا النساء يعني تمتعنا وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفه إلا أربع ليال لأن نفسلم سلم ماذا قدم لأربعين مضينا من ذي الحجة ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شاني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقتسي لي يعني غسل الحرام، ثم هلي بالحج صريح في أي شيء صريح في ادخال الحج على العمر عائشة رضي الله عنها أتت ماذا معتمرة، فلما كان في اليوم الثالث من ذي الحج قبل وصول النبي إلى مكة ماذا حاضت عركت جيد فجاء يوم النحر وهي في أي يوم في اليوم الخامس ولم تطهر عائشة إلا يوم النحر فأحل الناس من الذين ماذا أحرموا بعمره المتمتعين وبقيت هي ماذا لم تطف ولم تتحلل فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي برواية فقال ما شأنك قالت شأني اني قد حذت وقد حل الناس وأنا ماذا وأنا متمتعة فقال النبي صلى الله عليه ولم أحلل جيد ولم أطف بالبيت لأنه يحرم عليه الطوف بالبيت والناس يذهبون الحج فماذا فعل؟ فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسل ثم أهلي بالحج صريح في جواز إدخال الحج على العمرة قالت وقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت, طفت بالبيت يعني في اليوم العاشر طافت بالكعبة وبالصفة والمروة ثم قال هذا دي على ما هو؟ هذا دليل على ترتيب أحسنت ذكره العلماء على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي ودليل على مسألة أخرى أن القارن وإن قرن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد وأنه ليس على القارن طواف القدوم وإن طواف القدوم في حق القارن سنة ليس واجب قال طيب ماذا افترق عن الحج الافراد في هذه الصوره لم يحصل فرق كبير فكأن عايشة صورتها صوره المفرد لا نقول عائشة أول ما جاءت جاءت متمتعة فانقلبت من التمتع إلى القران فصارت ماذا التمتع فصارت قارنة فأدخلت الحج على العمره يعني الآن بعض النساء جاءت وحجت في زماننا وقد خرجت من الميقات محرمة بالتمتع فحاضت فنقول ماذا اصنعي كما صنعت عائشة تجعلها ماذا قرانا ما صورتها تبقى وتعمل المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي، فإذا طهرت في إما العاشرة أو الحادي عشر وغيره نقول طوفي بالبيت وبين الصفة والمره ثم ماذا؟ أقضي المناسك واتم كن أتمت حجها ماذا؟ قارينتان. قال وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفة والمره ثم قال لقد قال لقد حللتي من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله اني لاحظ شيء من علماء من قال ان عائشه ماذا خرجت من عمرتها كيف لما قالها النبي ادخل الحج فقال بعض العلماء انها خرجت من عمره ما فعلت شيء من فعل العمره ماذا قال النبي لها اسمعوا قال لقد حللت من حجك وعمرتك جميع. ما اعتمرت هي لكن لان من صور ادخال الحج على العمره صوره ماذا القران فعبر النبي بأنها حجة ماذا واعتمرت فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت أي طواف طواف القارن أو طواف المتمتع هي طافت قالت اني طفت طيب لكن أتقصد ماذا استقصد طواف العمره فكأن فيه إشارة إلى شيء مهم أن المتمتع عليه طوافان وأنه يستحب للقارن طواف القدوم وقول من قال أن طواف القدوم في حق القارن واجب واضح لأن عاش ماذا تقول أن تقول وقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت بالكعبة وبالصفة والمروه طافت وسعت ثم قالت لقد قالها النبي لقد حللت من حجك وعمرتك فقالت يا رسول اني أجد في نفسي أني لم اطف بالبيت حين حججت تقصد أي طواف الذي قبل عرفه إما طواف العمره تمتع أو طواف القدوم الذي طواف القارن عندما يرى بعض العلماء يرى أن القارن عليه طوافه. طواف ماذا طواف الأول قبل الحج وطواف ماذا وطواف الحج نعم قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم أخرجه البخاري في باب عمرة التنعيم وهو جزء من حديثها الطويل المشهور وقد أورده مسلم كاملا وقطعه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف البيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمراه ما حكمه نعم ايش حمد ها ها بلا أن يدخل مع الحج ويجعلهما جميعا. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بأنها جعلت العمرة مع الحج القار هو النبي اتفقنا على النبي قران لكن اتفقنا على النبي قران صلى الله عليه وسلم لما جئنا لمن وصفوا حج النبي ذكروا طواف القدوم وماذا والسعي بين الحج والعمرة سياتينا إن شاء الله مفصلة ثم ذكروا فلما كان يوم النحر طواف ماذا طافوا فلم يذكروا السعي. فدل على أن القارن عليه طوافين هل الطواف الأول القدوم واجب أو لا خلاف منهم من يرى أنه واجب وأن على القارن طوافان طواف ماذا عمرته وطواف حجه وأنه يكفيه سعي واحد وهذا الفرق بين, ماذا؟ بين القارن والمتمتع والمتمتع يتأكد أن عليه طوافان وسعيان طيب صورة عائشة هي في صورة من أدخل الحج على العمرة فمن لم يستطع أن يؤدي طواف القارن جيد سواء قلنا هو طواف القدوم المسنون أو طواف الواجب من لم يستطع يقلبها ماذا قرانا يقلبها ماذا قرانا لأنه لا يمكن أن يقلبها مفردا لماذا لأنه أحرم بالعمرة والحج فلا يمكن أن ينزل إلى نسك أقل فجعل له الشارع مندوحة في أن يدخل الحج على ماذا على العمره وإن كانت الصورة تشبه صورة القران لكنها تختلف في أمرين. دقيقة تختلف في أمرين أول الهدي ليس على المفرد هدي بينما على القانون اختلاف الثاني. ها الهدي ذكرنا ثاني. حتى المفرد يحل يوم النحر ان ما استقر في نيته هو العمره لكن انما منع فماذا فلم يعتمر واضح لذلك قال لها النبي لقد حللت من حجك وعمرتك جميعا بماذا بما نويت لكن لما منعك المانع ماذا جعلتها ماذا أدخلت الحج العمره لكن قال العلماء بقي ثوابها بما كانت قد ماذا قد نوته من الحج والعمرة هام الشيخ محمد ها؟ أي هذا خلاف بين علماء في قوله يرفض عمرتك هل يحمل على أن المراد به تترك فسخ العمرة جيد طبعا أول شيء اختلف العلماء في صحة ثبوت اللفظ في هذا اللفظ واختلفوا في تفسير المعنى والمعنى بإن وقوله رفضي عمرتك في مسلم هو ان صح فيحمل على معنى أن أدخل الحج على العمرة ولا تعتمرين لأنك لست من أهل ماذا الاعتمار بالطوف بالبيت لأنك حائط فهذا معناه لا هي قالت في لاحظوا الحديث الأول لو رجعت إلى الحديث رقم ارجع الحديث الأول في باب التخيير بين التمتع أول حديث وكنت في من أهل بعمرة يعني لاحظ أهل النبي بأي شيء مفردا واهل ناس معه وأهل معه ناس بيش بالعمرة والحج يعني قارن واهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة يعني متمتع لمنها لم تسق لم تسوق الحديث واضح لا طيب, طيب ما دخلنا في الباب إلى الآن العمره الإفراد الذي يأتي به طبعا نرد هذا جيد. هذا الذي جعل بعض الحنابل يفسرون الإفراد هو ان ياتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد لفعل عائشة نقول لا ليس هذا صورة الإفراد هذا صورة خاصة فعلت عائشة وإنما اعتمر النبي اعتمرت لأن ماذا طيبا لخاطرها طيب كيف نجيب على قوله لقد حللت من أي شيء من حجك وعمرتك واضح فهي تبقى قارنه طيب الحديثان دليلان على أو دليل على جواز إدخال الحج على العمرة وهو مذهب الجمهور لكن بشرط ما هو؟ ان يكون ذلك قبل الطواف او قبل الشروع في الطواف لكن بشرط ان يكون ذلك قبل الشروع في طواف العمره لكن لو متمتع طاف طواف العمره ثم اراد أن يدخل الحج ماذا نقول لا يشرع له ذلك واضح اذا طاف الجمهور على أنه يبقى على نسكه إذا نقول الحديثان دليل على جواز إدخال الحج على العمرة وهو مذهب الجماهير من العلماء لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة فإن ابن عمر أهل بالعمرة اولا ثم أدخل عليها الحج قبل أي شيء قبل الطواف ثم طاف طوافا واحدا ثم طاف طوافا واحدا في الحديث فوائد يعني تذكر أن القارن يقتصر على طواف واحد وهو مذهب الشافعي والجمهور خلافا لابي حنيفة الذي قال عليه طوافا جواز التحلل والإحصار في العمرة والحج وجواز الإحرام قبل الميقات من أين نأخذ جواز الإحرام قبل الميقات؟ لا ابن عمر <تصفيق> قال ماذا أين أين قال أشهدكم أني أجبت عمرة أينها في المدينة في بيتي جميل وفيه جواز استعمال القياس فإن الصحابة كانوا يستعملون القياس ماذا قاسوا ها أحسن قاس ابن عمر الحج على ماذا على العمره النبي ما صد عن الحج صد عن ماذا صد عن العمره فقاس عليه الصد عن الحج لأن ابن عمر كان يخاف أن تقوم فتنه فلا يستطيع الوصول إلى البيت فقال ما شأن الحج إلا كالعمرة فإن أحصرت انا في العمره سأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في ماذا في العمراء يقول النووي فيه مسألة حسنة أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها بل أدخلت عليه الحج جيد وفيه أن السعي بين الصفا والمروه يشترط وقوعه بعد طواف صحيح لأن عائشة ما قال لها النبي إسعي قال ماذا غير ان لا تطوفي بالبيت أي طواف طواف ماذا طواف بالبيت والطواف بين السعي بين الصفا والمروه وسأتأتي المسألة إن شاء الله مفصلتان، نعم الباب الذي يلينا هذه المسألة تحتاجها كثيرا النساء التي يحرمنا متمتعات فلما يصلنا إلى مكة قبل الطواف ماذا تأتيهم ماذا يأتيهم الحير نجيبهم بما أجاب النبي من عائشة رضي الله عنه نعم قال رحمه الله باب من أحرم مطلقا في دليل على مسألة أنه لا فرق في الإحصار بين العدو وغيره بأي صورة من صورة الإحصار لا فرق بين العدو وغيره وانطلق حتى قادمك فطافه بالبيت الذي هو طواف الكعبة وبالصفى السعي قب قبل الحج ولذلك ماذا قال ولم يحل من شيء حرمي حتى يوم النحر فحلق ورأى أنه قد قال طواف الحج والعمر بطوافه الأول أي طواف الأول يعني الآن يشكل عند بعض علماء أن ابن عمر جاء وطاف وسعى فقرأ أنه قد طاف نقول نعم طواف الأول الذي هو السعي أما طواف الإفاظة فقد أتا به وإن لم يذكر هنا واضح تصورت الشيخ لا يتصور أن يؤدى طواف الإفاظة قبل يوم قبل يوم النحر وحديث عمر الأخرى تدل على أن طواف الإفاظة كان بعد يوم النحر لكن أشكرت علينا عبارة والعمرة قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول أي طواف يعني السعي اللي كاننا نقول أن ابن عمر ما سعى إلا مرة واحدة طاف وسعى في عمرته ثم ماذا؟ ثم طاف يوم النحر نعم. قدم السعي الحج مع طواف القدوم نعم إما يكون طواف القدوم أي هذا عند من يرى أن الطواف الأول طواف قدوم لم يقل أحد من العلماء أن الطواف الأول طواف افاضه لأنه لا يجوز طواف الإفاضة إلا بعد في اليوم النحر لأن الله ماذا قال في سورة الحج ذكروا التطوف في البيت العتيق بعد ماذا في في بعد المناسك ثم ماذا في جماع العلماء على أنه لا يقع طواف الإفاضة قبل ماذا قبل يوم النحر قبل يوم النحر نعم. نعم. إما يسمى طواف القدوم جيد او الطواف عند بعض العلماء الواجب الذي يكون على القارن نعم قال رحمه الله باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدية لأحللت متفق عليه قال رحمه الله ورواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه وقال فقال لعلي بما أهللت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سكت من هدين قلت, قلت لا قال فطف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفاء والمروة ثم حلا فطفت بالبيت وبالصفاء والمروة ثم أتيت مرأة من قومي فمشطتني كذا يا شيخ فمشطتني ثم أتيت مرأة من قومي فمششطتني ثم أتيت مرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي متفق عليه يعني نعم قال رحمه الله وفي لفظ قال كيف قلت حين احرمت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أخرجه, وذكره أخرجه باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن المريد للحج إن أطلق الاحرام ولم يعين حجا ولا عمره صح لم يعين إفرادا أو قرانا أو ماذا تمتع خرج للنسك يسمى ماذا الإحرام المطلق وصار بذلك محرما لكن يجب عليه بعد ذلك أن يعينه وأن له إبهام الإحرام في الحج وإن أبهامه صح وله أن يحرم بما أحرم به فلان صح عقد المؤلف ماذا هذا الباب لهذه المسائل الثلاث عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن كان بعث علي قبل حجة الوداع. وماذا قضى علي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعد النبي أن يأتيه ماذا في مكة فقال بما أهللت يا علي فيه دليل على أن علي لم يكن عنده خبر بما يحرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان عنده خبر عن النبي سيكون قارن ماذا كان لقرن لو كان مفرداً لفرد فهو لا يعرف وهذا يؤكد ما قاله العلماء من أن النبي أمر بالقران لما أتى وهذه ماذا العقيق فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني تتجسد في الصحابة التعلق بشخص النبي صلى الله حتى في عباداتهم يعني ما قال أهللت مطلقاً لا أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم من هو في الفقه قال لولا أن معي الهدي, الهدي لأحللت متفق عليه وأخرجه البخاري في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإحلال النبي صلى الله عليه وسلم وزاد محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدو في روايه وفي روايه فكن حراما كما انت ثم ذكر حديث قال ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت قال, قال قلت اللهم اني ويل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا قال أهللت ما الفرق بين الروايتين لماذا ورد لفظ النسائي قال هناك الأول فقال لعلي بما أهللت طيب قال أهللت بإهلال كإهلال النبي قال هنا ماذا اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله فهذا ماذا الثاني أصرح أصرح في ماذا في الإهلال فلذلك أورده وحديث علي جاء في قصة من في قصة جابر في حديثه الطويل تذكرون وجاء في حديث أنس وجاء في حديث من في حديث جابر وفي حديث أنس وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحة فقال بما أهللت موسى الشري قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت من هدي قلت قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلا فطفت بالبيت وبالسفر عمر ثم أتيت أمراة من قومي فشطتني واسترعت دليل على ماذا؟ فطف بالبيت والسفر على أن المتمتع ظاهر ويجب عليه طوفان وماذا والسعيان سدل به من قال لأن هذا عن عمرة هذا عن عمرته غير حجه متفق عليه خرجه البخاري في باب متى يحل المعتمر وباب من احل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله وسلم وفي لفظ فقال كيف قلت حين احرمت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يقول اللهم انهل بما اهل به فلان ولبيك باهلال كاهلال ابي مثلا هو ما يعرف ابوه بيجي من طريقه من طريق فيريد ان يوافق بها في النسك او والدته فيقول اهل كما هلت أمي أو لبيك بإهلال كإهلال أمي ما حكمه سيأتي بيانه أنه جائز طيب هنا لماذا النبي أمر أبا موسى بالحل ولم يأمر علي لأن علي كان ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي حديث الباب دليل على صحة أن يحرم الحاج بما يحرم به فلان قال ابن قدامة ويصح إبهام الإحرام هذا أول إبهام الإحرام وهو أن يحرم بما أحرم به فلان لما روى أبو موسى ولما روى أنس وجابر فينعقد إحرامه بما أحرم به فلان وهو قول الجمهور من العلماء وعند المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وكذا يقول ابن قدامى وكذا لو أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حج ولا عمرة, عمرة ماذا صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الإطلاق فإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي الأنساك شاء لأنه له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها فكان له صرف المطلق إلى ذلك والأولى ان يصرفه أحرم وما عين لا عمرة ولا حج فما الاولى أن يصرفه إلى عمرة لماذا لأن النبي أمر أصحابه بماذا بالتمتع بالعمرة نعم. والأولى صرفه للعمرة لانه ان كان في غير أشهر الحرم فالإحرام بالحج مكروه لماذا لأنه سيكون قبل زمانه أو ممتنع وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل وقد قال أحمد يجعله عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله سبحانه يجعلها عمره كذا هنا وقال الشافعي إن كان في أشهر الحج يجعله قرانا طيب سؤالي الشافعية ماذا يرون من أنساك أفضل ها الافراد كيف قال يجعله قرانا معناه هذا يخالف اصولهم الشافعيه اتفقنا أنهم يقولون الإفراد أفضل، لكن قالوا من أحرم مطلقا ماذا؟ فيجعلها قرانا؟ هذا مشكل على أصولهم في تفضيلهم الإفراد. كيف الجواب عليه؟ ودي تراجعون هذه المرة منا فيها نكتة لطيفة يعني. الشافعية يرون الافراد دائما على الاطلاق أنه ماذا أفضل يعني ممكن تجدونها في المجموع أجاب عليها أنه يرحمه الله طيب يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يبقى على إحرامه ماذا قارنا لأنه كان ساق الهدي وأما موسى فأمره بالعمرة أي ماذا أي تمتع لأنه لم يسق ماذا هديا سبب الخلاف في منع المالكية الابهام الإحرام وجوازه عند المالكية ينبني على قاعدة وصولية ما هي لطيفة هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو جماعة مخصوصه أي جماعة مخصوصة في حكم الخطاب للأمة أو لا أنتم معي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي قال أحسنت وأقره على ماذا على إحرامه فالعلماء يقولون هل هذا الفعل الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي به هل هو خاص بعلي أو مطعام فإن قلنا خاص فيترجح قول من المالكية الذين لا يرون جواز الإبهام وإن قلنا أنه عام فماذا فيترجح قول من الجمهور والصحيح أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الأسر في ماذا للعوم ما لم يرد ماذا مثل حديث خزيمة ثابت في قبول شهادتي وفي التي هي الأضحية جيد فإذا بين النبي أنها خاصة الأصل في الخصوة لكن الخطاب إذا خاطب النبي فالأصل خطاب عام نعم الباب الذي هنا. قال رحمه الله باب التلبية وصفتها وأحكامها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذل المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وعن سائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن امر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية رواه الخمسة وصححه الترمذي قال رحمه الله وفي رواية أن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن رواه الإمام أحمد رحمه الله وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاد برحمته من النار رواه الشافعي والدار قطني وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدار وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منن فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه الإمام أبو داود رحمه الله حسنت. طيب عندي سؤال هنا لاحظوا قال رحمه الله يعني باب الأنساك والتخير فيها ثم قال باب إدخال الحج على العمرة ثم قال باب من احرم المطرق ثم قال باب التلبية ثم رجع وقال باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة لماذا هذا الترتيب على هذا النحو صوري لماذا لم يأتي باب فسخ الحج للعمرة بعد باب ماذا يدخل الحج على العمرة لماذا أتى بالتلبية بينهما. صورتم السؤال أنا على السلح هذه يعني تحريك الذهن وابعاد الكسل والملل هاش خمد. طيب قبلها يدخل حاج العمره طيب واللي بعدها أحسنت احسنت لاحظتم قلنا انتينا فضلنا الأنساك. فلما فضل الأنساك ناسب أن يقول هل يجوز ادخال نسك على نسك جيد فقررت أنه يجوز ادخال نسك على نسك فهو لبى بالعمره لبى بماذا بالعمرة ثم أدخل عليها نسك الحج فيحتاج أن يبين لك سنن التلبية طبعا بعد ما تلبي ماذا وأنت مفرد قد يبدو لك أن تجعلها تمتعا أو قراءة فتفسخها فناسبا أن يرتب هذا الترتيب طبعا هذا الترتيب الفقهي الحديثي هو ترتيب على المذهب تماما يعني الإمام رحمه الله كان يرتب لك مسائل ماذا يستدل لمسائل كتاب مثلا كتب ماذا الفقه فما يحضره من دليل في كل مسألة يرتبه ولذاك ترتيبه لم ينخرم رحمه الله أبدا هو تستطيع أن تقول كتاب حديثي في أدلة الأحكام لترتيب كتب المذهب الحمد يمكن هذا كثيرا الله. طيب قال باب التلبية عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم التلبية وصفتها وحكم الزيادة عليها وما يستحب بعدها التلبية مصدر لبه إذا قال لبيك وهو مثنى عند سبويه والجمهور وقيل اسم مفرد, قيل هو اسم مفرد. والصواب أنه ماذا مثنى على التثنية وهذه التثنية ليست على الحقيقة بل هي للتكفير والمبالغه كما ثنوا ماذا حنانيك فهي في أي شيء في تثنيتي ماذا الفعل اختلفوا في اشتقاق التلبية ومعناها من ماذا أخذ معنا لبيك فقيل فيها قوال كثيره عند اهل اللغة وعند أهل الفقه منها حقيقة معاني لطيفة فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك هذا معنا ماذا لبيك وقيل مأخوذ من داري ماذا تلب دارك أي تواجهها وقيل معناها محبتي لك مأخوذة من قوله امرأة لبه إذا كانت محبة ماذا ولدها عاطفة عليه وقيل هذا المعنى الرابع معناها ماذا إخلاص لك مأخوذ من قولهم حسب ماذا لباب إذا كان ماذا أو حب اللباب إذا كان خالصا محظا وقيل معنى لبيك قربا منك وطاعة والإلباب القرب وقيل معناها خاضع قال ابن عبد البر ومعنى التلبية اجابه الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته فالمحرم تلبيته مستجيبا لدعاء الله إياه في إجاب الحج عليه ومن أجل الاستجابة لبا وقيل معناها إجابة بعد إجابة وقولك في التلبية لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك وإجابة وأنها إجابة لازمة هذه المعاني لطيفة الحقيقة لأن فيها معاني ماذا التعبد والتذلل فكأنك تقول ماذا اتجاهي وقصدي إليك يا رب وقربي منك يا رب ومحبتي لك يا رب وخضوعي لك يا رب وإخلاصي لك يا رب فهي معاني حقيقة تدل على معنى ماذا التلبية ولا يمنع أن تكون هذه المعاني مجتمعة في هذا اللفظ وهذا معنى التلبية وأكد ولما قال لبيك اللهم لبيك أي يا رب إجابة بعد إجابة ذكر حديث ابن عمر أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوابت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفه أهل هذا دليل على أي مسجد ذكرناها أن الإحلال يكون ماذا عند ما ماذا يرقى راحلته سيد أو يستوي على راحلته بعد ماذا خروجه من المسجد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لاحظوا كم تلبية اربعه فهي إجابة بعد إجابة إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبه إليك والعمل، الرغبه سعة الأمل وطلب الكثير والعمل كله لك يعني مراده والرغباء إليك والعمل أي أن العمل كله لك ثم ذكر حديث، طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري في باب التلبية، وفي لفظ الله أن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك، وفي لفظ مسلم تلقيت التل تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الله لا يزيد على هؤلاء الكلمات. يقول عبد الله لا يزيد على هؤلاء الكلمات ثم عبد الله يقول لبيك لبيك وسعدك يعني يزيد عبد الله. وعن جابر قال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية أي حديث؟ حديث جابر الطويل، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك قال والناس يزيدون ذل معالج لبيك ذل معالج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعنى ورواه ابن ماجه لفظ جابر تذكرون أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قال جابر واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد وابن ماجه والنسائي قال النسائي لا أعلم أحدا أسند هذا يعني هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز بن أبي سلمة رواه ورواه إسماعيل بن أمية عن الاعرج بسنده والحديث صححه بن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ورجال اسناده كلهم رجال الصحيح كما يقول غير عبد الله بن الفضل وهو ثقاه فالحديث صحيح, الحديث صحيح وعن السائب ابن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم وفي لفظ أبي داود ومن معي أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية رواه الخمسة وصحة الترمذي ورواه ابن ماجه وأبو حاتم والبيهقي عن زيد ابن خالد الجهني في لفظ قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها أي التلبية من شعائر الحج قال الترمذي لا يصح وضعفه النووي لكن حديث الباب حديث السائب بن خلاد كما ذكرت رواه الخمسة وابن حبان والدارمي وابن الجارود والطبراني وأحمد والدار قطني صحه النووي هو ابن وابن الملقل وابن حجر وهو حديث صحيح وفي روايه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا قال العج التلبيه والثج نحر البدن قال الهيثمي رواه احمد وفيه ابن اسحاق وهو ثقه لكنه مدلس فالحديث فيه يعني مقال لاهل العلم وجاء في حديث ابي هريره قريبا من افضل الحج العج والثج رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه الترمذي وقال البخاري مرسل وضعفه أحمد وعن خزيمة بن ثابت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ بالرحمة من النار رواه الشافعي والدار والحديث ضعيف لأن مدار الحديث على صالح بن محمد بن زايدة المدني قال البخاري منكر الحديث وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي وضعفه الدار قطني وابن في الحديث الطعيف. ثم ذكر حديث القاسم محمد قال كان يستحب للرجل من الذي يستحبه يعني الصحابة لأن القاسم تابعي إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني رواه الدار قطني ورواه كذلك الشافعي ثم ذكر حديث الفضل من عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا أراد به المؤلف أي شيء متى تنقطع التلبية ثم قال عن عطاء رضي الله عنهما طب هذا الحديث في ماذا في عند الجماعة لكن في لفظ مهم في رواية مسلم حتى بلغ الجمرة هنا ما اللفظ إخوان تبهوا معي حتى رمى وهناك حتى بلغ الجمرة وعن قال وعن عطاء قال يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر رواه الترمذي وقال الترمذي حديث من عباس حديث من صحيح والعمل عليه عند أكثر اهل العلم وإنما ضعف المرفوع يعني ليس المرفوع ضعيف لأنه من روايه من أبي ليلى وهو ضعيف قال الباني الحديث يصح موقوفا على ابن عباس الحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المؤتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود والحديث ضعيف نعم. طيب بعد السياقة هذه الأحاديث نقول في أحاديث الباب مسائل أولها حكم التلبية ما حكم التلبية قلت أحاديث الباب على مسائل أول حكم التلبية قال في الفتح حجر فيه أربعة مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة مذاهب الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء وهذا قول المذهب الحنابلة وهو مذهب الشافي أنها سنة لا يجب بتركها شيء ثانيا أنها واجبة يجب بتركها دم طبعا ما الحنابلة انها سنه قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم بها وانها من شعائر الحج طيب كيف يجيبون على امر اصحابك اتاني جبريل فقال امر اصحابك يجيبون عليه بانه امر استحباب استحباب وارشاد أمر ماذا استحباب وارشاد ثانيا وانها واجبه يجب بترك بتركها دم حكاه الماوردي عن بعض الشافعيه وحكاه ابن قدامه عن بعض المالكيه وحكاه منه ابن الجلاب وابن العربي واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ثالثها أنها واجبة طيب ما الفرق بين التي قبلها الاول الثاني يجب بتركها دم هنا قال واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق والتكبير فإذا كبر ماذا كفى عن أي شيء عن التلبية وهو قول لبعض الحنفية رابعها, رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن العبد البر عن الثوري وأبي حنيفة حين النظر الأدلة لعل الراجح ماذا وجوب التلبية في الحج أو العمرة مع رفع الصوت لحديث السائب بن قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أمرني أن يرفع أصحاب ان يرفع أص أمرني أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية لكن انتبهوا نحن نقول أن التلبية واجبة ويحصل بمرة واحدة يحصل بمرة واحدة عند الاحرام فما زاد على ذلك يكون ماذا سنة وهذا حكاه ابنه قدامها وغيره عن ابن حزم إن هذا هو قول ابن حزم. طيب المسألة الثانية. معنا بعض يعني. قبل هذا حكم الزياده على التلبية قال. وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك وفي رواية ابن عمر الأخرى لا يزيد على هؤلاء الكلمات التي هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الطحاوي بعد أن أخرج حديث التلبية من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وغيرهم أجمع المسلمون على هذه التلبية لبيك اللهم لبيك غير أن قوم قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب وهذا قول محمد بن الحسن والثوري والأوزاعي واحتجوا بحديث ماذا؟ ابن عمر وكان يزيد ماذا؟ لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وحديث ماذا؟ لبيك ذا المعارج وغيرها وقال ابن حجر ويدل على الجواز ما وقع عند النساء جيد عندنا في الباب قوله صلى الله عليه وسلم في تلبيه لبيك إله الحق لبيك وحديث جابر دليل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس بالزيادة لكونها لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم بل ماذا؟ بل أقر أصحابه على فعلها فكان ماذا يقول جابر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقولهم شيئا فلو زاد على التلبية لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل فلا بأس فلا بأس بهذا لبيك ذا المعارج لكن قال الشافعي فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يكره الزيادة قل لا يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة الشافعي ولا ضيق يعني ضيق على أحد في قولي ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه غيرا الاختيار عندي أن يفرد ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشافعي لما يعني لطيف ماذا يقول يقول يلبي بما لبى به النبي فإذا أراد أن يلبي بغير تلبية النبي ماذا يفردها فيلبي بتلبية النبي ثم يسكت ثم ماذا يقول لبيك ذا المعارج لبيك كذا نعم حكم رفع الصوت بالتلبية دلت أحاديث الباب وخاصة حديث السائب خلاد على مشروعية رفع الصوت بالتلبية والجماهير على أن الأمر في الحديث للاستحباب وصرف الأمر من الوجوب بأن ذلك من شأن ماذا الحادي والمعتمر وأن الأمر إنما هو أمر ماذا إرشاد واستحباب بينما قالت الظاهريه بوجوب ذلك فيجب على الحاج ان يرفع صوته بالتلبيه قال ابن حزم ويرفع الرجل والمراه صوتهما بها ولا بد وهو فرض ولو مره يقول لأنه بالمره يتحقق ماذا يتحقق ماذا الامر الائتمار في حديث السائب ان امر اصحابي المساله الرابعه دليل على أن رفع الصوت بالتلبية للرجال قال أصحابي وأن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية من, من حزم ما إذا يقول يقول ترفع ولو مرة واحده لم يكون عندها الرجال وقد حكى ابن إجماع ابن المنذر وابن عبد البر على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية لكن استدل بعض الفقهاء بقوله أن امر أصحابي ومن معي لفظته ومن معي يعني من؟ النساء يعني النساء لكن نقول إن كان عند المرأة رجال أجانب فإنها ماذا لا ترفع صوتها مسألة خامسة مذهب الشافعية استحباب رفع الصوت بالتلبية في المساجد كلها في مساجد قبل, قبل مكة أو المساجد في مكة أو في غيرها في زمن التلبية وقال مالك لا يرفع صوته بها بل يسمع نفسه وميله إذا كان في المسجد إلا في ثلاثه مساجد إلا في المسجد الحرام ومسجد منى وعرفه قال لأن هذه المساجد تختص بالنسك وقال ابن قدامه لا يستحب رفع الصوت في الأمصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام وهو قول مالك وقال الشافعي يلبي في المساجد كلها ولا ما قاله الراج ماذا ما قاله الشافعي أرجع يلبي في كل مكان فلو كان يسكن مثلا محرما وكان في غير هذه المساجد فإنه يلبي حتى لو كان ماذا خارج مكة فإنه يلبي المسألة الثالثة استحب الشافعية بعد الفراغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضع شرع فيه ذكر الله فيشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بحديث الباب حديث القاسم بن محمد أنه قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني الأثر فيه ضعف مروان الدارقطني المسألة السابعة استدل بعض العلماء بحديث خزيمة بن ثابت على انه يستحب بعد التلبيه أن يسال الله رضوانه ويستعيذ برحمته من النار ثم يدعو بما يحب لكن حديث خزيم الثابت ماذا ضعيف حديث خزيم الثابت كما ذكرنا ضعيف المساله قبل الاخيره متى تنقطع التلبيه ذكرنا استحباب التلبيه وعلى قول بعض العلماء بوجوبها ولو مره استحباب رفع الصوت بالتلبية وأن يلبي في المساجد والامصار ويرفع الصوت بها طيب متى تنقطع هذه التلبية أشار المؤلف إليه بحديث الفضل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منا فلم يزد يلبي حتى رمى جمرة العقباء. استحب أن يستمر الحاج في التلبية من إحرامه قد دل حديث الفضل ابن عباس وهو مروي عند الشيخين من حديث حديث أسامة بن الزيد، حديث ابن عباس قال وكذلك في حديث أسامة قال كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفت إلى مزدلفة ثم عرّد ف الفضل من المزدلفة إلى منا قال فك فكلاهما قال لي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالنقل من ابن عباس ينقل ما قاله له من ما قاله أسامة والفضل رضي الله عنه. فدل على أنه يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة وهو قول إسحاق وبعض السلف واختاره ابن حزم وابن المنذر واستدلوا بما رواه الفضل هنا ماذا قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصات في رواية ثم قطع التلبية مع آخر حصات في رواية ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وجماهير العلماء إلى أنه يستديم التلبية يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة فإذا شرع في رمي جمرة العقبة ماذا؟ انقطعت تلبيته ما الدليل؟ استدلوا بحديث الباب بأي لفظ الذي ذكرناه وهو ماذا؟ ها؟ حتى لم يذكره الإمام حتى بلغ جمرة العقبة. حتى بلغ جمرة العقبة. في الحنابل يقول إلى أن ماذا؟ إلى أن يفرغ. وهو قلنا اختيار ابن حزم وابن المنذر بينما الجماهير يقولون ماذا؟ حتى يشرع في الرمي. فاذا بدأ يرمي فإنه ماذا؟ تنقطع تلبيته ما دلتهم؟ قالوا أولا حتى بلغ جمرة العقبة جيد حملوا حتى رمى جمرة العقبة في رواية الفضل على معنى حتى بلغ جمرة العقبة أي حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين قال ويؤيدوا أن المستحب للرامي ماذا؟ أن يكبر مع كل حصات. فانتهى زمن التلبية فجاء ماذا؟ التكبير وان التلبيه شعار الحج واجابه مناديه وفي البدء برمي جمره العقبه شروع في التحلل والانتهاء من اعمال الحج فناسب ان يقطع التلبيه وقال الامام مالك في روايه يقطع التلبيه اذا زالت الشمس يوم عرفه ما الراجح في هذا الراجح ما هو قول الحنابلة رحمه الله واسحاق بدليل ما ذكرناه لم يزل يربي حتى جمرة حتى رمى جمره العقبه ويلبي مع كل حصات ثم قطع التلبية مع اخر ماذا مع اخر حصاه طيب ما ثمره المساله الفقهيه هل لها ثمره لا ثمره كبيره فقد ياتي الانسان يرمي ثم يرد عن الرمي ويؤجل الرمي الى ان يخف الزحام طيب في هذه الفتره يبقى يلبي ثمرة ثمر أخرى قد يرمي الأولى والثاني والثالثة جيد فلا يكمل الرمي فنقول ماذا يبقى أن يلبي فرع ثالث لو شك في عدم صحة رميه جيد فظن أنه رمى س ماذا خمسا بدل سبع ما الواجب عليه يعيد الرمي طيب إلى زمن إعادة الرمي تشرع له التلبية واضح في ثمرة المسألة طيب المسألة الأخيرة متى ينقطع هذه تلبية الحاج متى تنقطع تلبية المعتمر ذكر في حديث الباب حديثين ضعيفين أنه يمسك عن التلبية في العمره إذا استلم الحجر وفي الثاني يلبي المعتمر حتى يستلم الحجارة عند جماهير أهل العلم أنه يلبي حتى يشرع في الطواف ويستلم الحجار وقيل ودلتهم حديث الباب وقال التلميذي العمل على هذا علي عند أهلي أكثر أهل العلم أن العمل على أن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر وإن كان الحديث كما ذكرنا ضعيف لكنه يصح ماذا موقوف على ابن عباس ابن عمر قال إذا دخل في الحرم أدنى الحرم أمسك عن التلبية. فعن نافع قال كان بعمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية رواه البخاري. واختار هذا القول ابن خزيمة رحمه الله أنه يمسك عن التلبية في العمر اذا كان ادنى ماذا إذا دخل أدنى الحرم. يبقى هذا قول صحابي. وهذا قول الصحابي فتعارضا فما المرجح ليس أحدهم بحجه على الاخر وكلا الاثرين نقول صحيح جيد فما العمل اثر بن عمر محمول على ايش على ان كان ذلك في الحج وليس في العمره هذا جواب فيبقى انه يح ماذا أنه إذا استلم الحجر قاسها بعض علماء فقالوا إن رمي جمرة العقبة بدء في أي شيء في التحلل من أعمال الحج والاستلام الحجري هو ماذا بدء في التحلل من العمرة فيستحب أن يكون ماذا انقطاع تلبيته عند ماذا عند استلام الحجر الأسود نعم طيب نقف هنا والله وأعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الله وتعالى. طنّ عليكم اليوم. طيب غداً يكون خمسة إن شاء الله بيبن الله. الشيخ العساف. أنا حقيقة أقول لطيف أن الواحد منا إذا قدر يقرأ كلام بالقيم في الزاد على محل سي يعني يحدث له تصور وإحاطة كبيرة بخلاف العلماء في أي الأنساك به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في بيان أي الأفضل أي الأنساك أفضل ثم في بيان دخال الحج على العمر كما سيأتي نعم. الشيخ يوم غدا درس الشيخ. يوم غدا درس الشيخ. والله قيل لي لكن سنبقى على الأصل. معني ما أحب عارض لكن يعني صعب أن التوقف بين المغرب والإشياء. طيب في سؤال نعم. الشيخ ما ضابط الأحصار. متى يقول الشخص أنه قد أحصر ويعود أن يمنعه مانع. من الوصول إلى الحرم أو المشاعر قد يصل الحرم لكن ما يستطيع المشاعر يعد محصرة يمنع مانع مانع من عدو مانع من كسر لا يقوى معه على أن يتم نسكه مرض لا يستطيع أن يتم نسكه جيد يمنعه أحد من دخول مكة أو دخول الحرم جيد شيء من هذا لا. لكن احيانا قد يكون المرض مرض يسيرا ما يعد مانع يصاب كثير من الناس في مرض الحج فنقول اهم شيء يقف بعرفه وماذا يطوف بالبيت لانها هي أعظم مكان الحج واضح ما يعد هذا احصاء المرض اليسير والكسر اليسير والعرج اليسير لا يعد احصارا حتى لو كان فينه ينتظر حتى كان ينتظر مكان معين حتى يزول عرض ما فهمت كيف سوء الحال لما تصور هل هذا العارض يسوق له به ترك الغبار يعني يحرض الانسان في حياته كله فليس مانع الا ان يكون غبارا شديدا يمنع رؤيته ووصوله ويخشى على نفسه قد يقال هذا او يؤذيه في ربه أو شيء شديد قد نعم لكن على الاصل ان الانسان يجتهد ما استطاع ان يصل إلى هذا البيت نعم كما فعل ابن عمر رضي الله عنه و ارضاه لبيك اللهم لبيك أن يقولها مرتان من جهة فعل النبي وأمره صلى الله عليه وسلم وقول أنس كان يلبي منا الملبي ويكبر منا المكبر صرفه بعض العلماء على عدم وجوب التلبية لو مرة واحدة لأنها شعار الحج يعني شعار الحج ومن علم من يقول هي واجبة مثل وجوب الخشوع الصلاة واضح يعني شعار الصلاة هو الخشوع فالتلبية شعار الحج فلو لم ينطق بها صح حجه لكنه ترك شعارها نعم. لكن نقول لو قال لبيك اللهم لبيك ونوى في قلبه أحد الأنساك صح لكن يستحب مرة معنا في الباب يستحب أن يسمي نسكه فيقول لبيك كذا لأن ماذا ما الدليل تلبية النبي وتلبية علي وأبو موسى كلهم سموا تلبيتهم نعم. وإن كانت تلبيتهم مبهمة أو تلبيتهم مطلقة أنه لا بس الذي منع ابن عمر هو خشيه أن يصدع عن البيت أما هذا الذي بقي في مثلا من أهل التنعيم أو الجموم أو حدة أو بحرة يعني أهلهم من أهل الحاضر في مسجد تعرف الخلاف في مسألة هذا لم يمنعه مانع إنما منعه تغيير نيته ليست بمانع يلزم إذا كان في مكة يلزم على الخلاف في معنى يعني متى يسقط التمتع من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة فرجع إلى جده هل نعده متمتع لا رجع إلى دويره يعني فسقط منه التمتع لكن الذي بقي في عرفة أو بقي في أدنى الحل نقول سقط ما رجع ما زال متمتع يعني يجب عليه أداء ماذا العمره يبقى الخلاف في من كان قريبا من الحل الحل أول الحل مثل البحرة مثل الحدة مثل الجموم هل لو اعتمروا في أشهر الحج ثم أرادوا الحج هل يكونوا متمتعين أو لا يكون إن قلت أنهم من أهل حاضر المسجد الحرام ماذا فليسوا متمتعين لم يكن لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام وإن قلت أنه أشبه بالذي رجع إلى داره مثل البعيد الذي رجع إلى داره فسقط عنه فسقط عنه التمتع ليست خلاف في الحاضر بس الحرام على سبعة أقوان نحن نقول المراد بها ليس, ما ليس القصر لكن ماذا ما كان ليس قريبا الحاضر هو الذي يكون اهل أهل البلد يحضر أهل البلد ويحضر المكان اهل جدا لا يحضرون مكة ولا يحضرون أهلها لكن التنعيم أي مثل الشرائع هؤلاء من حاضره ما بعد التنعيم مثلا من أهل الجموم حاضرين هؤلاء النوري خلنا نقول النوري أوضح حوله من حاضر المكة حاضرةها القريب منها الذي يحضر أهلها وشأن أهلها نعم مع الخلاف واسع في هذه المسألة نمشي أيه. إيه لا بس أحسنت لكن الآن لو أن إنسان إعتراف ولم ينوي الحج. في أشهر الحج في شواء وهو من أهل نورية فلما جاء الحج سيسألك أنا متمتع ولا قارن ولا مفرد ماذا تقول له. لا لا هي نفسها لدعني مسألة سقوط الدم التمتع يسقط. إن كان ويجب عليه اتمام. أي. لا هي جدة هي ليبقى مشكله مشكلة أو من هو أبعد من جدة نوى الحج جيد فرجع إلى بلده طيب أحرم بالعمر ورجع إلى بلده هل يبقى متمتع أو لا هل يسقط أي هل يسقط التمتع يسقط التمتع طيب هل يلزمه الحج هي المسألة خلافيه لما أسقط التمتع كأنك أسقط الحج لأنه رجع إلى داره إلى اهله واضح. معلومة يقول لا لو حتى المدني والآفاق البعيد لو نوى الحج بعمرة متمتعا به الحج ورجع إلى بلده هل يسقط النسك وجوب النسك أو لا خلنا نقول في النافلة خاصة معلومة يقول لا يسقط لأن نسك العمرة ماذا؟ مرتبط بالحج وبعضهم يقول لا لما تمتع ورجع إلى أهله سقط ماذا سقط عنه الحج لأنه تمتع ورجع إلى دويرة أهله نعم على المذهب ان يجعل التمتع يعتمر سؤال جديد يقول خرج من البيت للحج ولما جاء في مكه تذكر ما من نسك الذي نوى ما يدري يعني حرم ماذا مطلقا او مبهما كيف يبقى متمتع عند تعليق نحن عفو الشيخ تعليق النية غير إبهام النية تماما لا التعليق لا لا يسح له التعليق وإنما يجب عليه ماذا أنه إذا نوى أنه يتم نسك والله أزجي قاله أتم الحج والأمر فلا يصح تعليق النية ما دام نوى خلاص ولا يجوز له التردد في مثل هذا يقول والله رحت وخرت نشيط رحت حجيت وما كاني مالي بنشيط ما حج لا ما يسع مثل هذا او يقول علي شوف إذا وصلت حرم وجدت خالي حجيت ما ما لا ما هي مثل هذا لانه اصلا احرم وعقد نيته يبقى من دخل الى مكه قال بروح اشوف مكه إما في زحام حجت وين كان في زحام ماذا لما حج ما الواجب على مثل هذا يقول فقط الواجب عليك ترجع ميقاتك الأصلي فتحرم منه إذا لويت الحج وإن لم تنمي فلا يشكال طيب وما دخل بنية الحج دخل بنية أن ينظر ان تيسر له أو لم يتيسر طيب إن لم يخرج يجب عليه الدم لأنه لم يحرم ماذا من ميقاته مكة ليس عليه دم التمتع نعم. وكل من هو في داخل في حكم المكي من حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم التمتع والمسألة الرحبيه طويله جدا عندها ستأتي إن ان شاء الله نسوي شغل الجماهير على جواز ذلك وأنه يجوز له أن يقدم الهدي في ذي القعدة عنده حد فلو قال قدم هدي الحج أو هدي القران تمتع فيجوز عندهم وأن يذبحه قبل طبعا خلاف المذهب المذهب لا عندنا أنه لا يجوز إلا بعد يوم النحر في فجر يوم النحر وما بعده حتى في الصوم يجوز أنه أن يصوم قبل ذلك طيب تبقى مسألة ذكرت مسألة لو أراد أن يكرر العمر بين عمرته وحجه أحسنت عن أحد ما هل هذا هو يعتبر هذا الآن واقع كثير من حجاج يقول آتي ولد حج عم أعتمر عمن لم يعتمر والدي أو قرابتي فهل نقول له الأفضل أن يعتمر أو لا؟ نقول لا الأفضل لا يعتمر وإنما يؤجل عمرته حتى ينقض الحج فيعتمر في لا أن نعتمر صحة عمرته لأنه لا دليل يمنع من ذلك لأنه متمتع طبعا هذا في حقي سيكون في سورة من في سورة المتمتع فقط نعم صلى الله وسلم وبارك عليه غدا إن شاء الله خمسة ونص إن شاء الله ثم يقول له أن ينتبع بالمال. لا هو يأخذ المال لكنه لا يأخذ؟ ويعرف أنه واحد. في مثل هذا التراضي. ثم الذي يقول تراضي يسمى تراضي. اذهب إلى هذا العقار وهذا البيت أو مزرعة. كل مساء كن قصبت هذا العقار وقطبت هذا. جئي لقيت تجارة لكم هذا. الغالب يمر تطيب خواطر الناس قديلا كن تطيب أصما كن في حق الله كتشوا كذا. دفع لي شو فصار بها؟ Minha